بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أنا كان بنائي أن أكتفي ببحث طاهرين طاهرين من النصوص التي يستدل بها على صحة الفطول ونفوده بعد إجازة المجيء. عليكم السلام. ولا أت صار صار عندي تردد في هذا أنه ما نقلناه في الأثناء بالمناسبة عن السير الخوي رحمه الله. من أنه استدل بأخبار التحليل. أنا كان عندي هدف من نقل هذا بالنسبة للبحث الذي ذكرتُ فيه. فبعض الأخوة قال لي خوا هذا حينما نقلته صار أدنى بشيء احتمال أن هذا يكون حقا هذا نصا من نصوص الدالة. لا أدري هل هذا التحت وابحث لكم فتصير النصوص اربعه اولا ما التحق فتكون النصوص ثلاث على كل حال فعلا النص الاول بحثناه وهو روايه عمرو البارقي والنص الثاني هم بحثناه وهو صحيح محمد بن قيس والنص الثاني أفضل نص يدل على المقصود والشبهات التي وحثت وقيلت وقطيل الكلام فيها ليست إلا اجتهادات في مقابل نص لا معنى لأن تسقط النص عن الحجية انتهينا إلى النص الثالث النص الثالث صحيح زرارة الذي قرأناها فيما مضى صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى السيد أو ذلك إلى السيد إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله إن الحكم ابن عتيب وإبراهيم النخع وأصحابهما يقولون أن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له عليكم السلام ولا تحل إجازة السيد له قال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز فهو لا يجاز هذا النص حسب التفسير الذي مشينا عليه حتى الآن وقبل هذا النص حينما كنا نبحث شاط الحرية قرأنا هذا النص حسب التفسير الذي مشينا من ذاك الوقت حينما كنا نبحث مشاطع الحرية وإلى ساعتنا هذه مشينا على هكذا تفسير لم يعص الله وإنما عصى سيده يعني معصية أولية للأحكام الأولية الثابتة من الله والتي نعلم أن الله لا يعدل عنها أحكام حلال محمد صلى الله عليه حلال إلى يوم القيامة وحرام حرام إلى يوم القيامة نعلم أن الله لا ي... نعلم ان الله لا يعدل عنها هى شمعة ما صاير وإنما أصا سيده وسيده انسان عبد دليل حقير تتبدل آراء يوما ما لا يقبل يوما آخر يقبل هذا هو التفسير الذي مشينا عليه حتى ساعتنا هذه خب هذه الرواية طبعا موردها نكاح العبد وليس موردها بيع الفضولي بأي وجه مع الوجود فكيف نستدل بهذه الرواية على صحة بيع الفضولي الاستدلال بهذه الرواية على صحة بيع الفضولي له تقريبان التقريب الأول دعوة التعدل العرفي. فيقال العرف يتعدى لا يحسب الفرق بين المورد وهو نكاح العبد وبين بلع الفضول فيتعدى من هذا إلى ذلك هذا هو التقريب الأول والتقريب الثاني دعوى التمسك بعموم العلة يقال أن الإمام علل الحكم حينما ذكر راوي زرارة رحمة الله عليه ذكر لابي جعفر أن علماء السنة هكذا يقولون يقولون أن هذا العقد وقع فاسدا لأنه كان باستقلال العبد غير موافق وغير بغير إجازة المولى فقد فسد والشيء لا يقبل عما وقع عليه هذا فاسد لا يقبل الامضاء الإمام عليه الصلاة والسلام أجاب وفي جوابه في الحقيقة أعطى الضابط أو أعطى العلة علة الحكم العلة هذا يقول ما عصى الله إنما عصى سيده فإذا أجاز أجاز خب عين هذه النكسة موجودة في بيع الفضولي في بيع الفضولي هام بناء على المعنى الذي بناء على التفسير الذي تبنيناه منذ أن قرأنا هذه الرواية لدى بحث شاطئ الحرية وإلى هذه الساعة بناء على هذا التفسير معناه ما قلنا عليكم السلام ورحمة الله من أنه السيد السيد الذي هو فرد من افراد البشر عند حالة تبدل الرأي نعم الله سبحانه وتعالى ليست عنده حالة تبدل الرأي وإذن لو كان عاصيا لله يعني معصية أولية عصيانا للأحكام الأولية لله بأن تزوج مع ذات عده أو تزوج مع ذات باعل أو تزوج مع المحارم وما شابه ذلك إن كان هكذا خب هذا ما يعالج بعد لأن الله تعالى إلى الأبد سوف لن يمضي هذا ولكنه لم يفعل هكذا إنما عصى سيده وسيده يتبدل رأيه فإذا أجاز جاز بناء على هذا التفسير ننقل عين العلة عين النكته ننقلها فيما نحن فيه في بيع الفضولي هم نقول أن الفضولي لم يعص الله أصيانا اوليا لحسب الأحكام الأولية لم لو كان الفضولي قباع ميتة أو بع لحم خنزير أو بع خمر أو ما شابه مما هي بحكم الحكم الأولي الفقهي بحكم الشريعة حرام خب نحن نعلم أن هذا إلى الأبد حرام، سوف لن يأتي يوم يصبح هذا حلالا حرام فلا علاج له. ولكنه لم يفعله، إنما بحسب الحالة الأولية عصى المالك فباع مال المالك من دون إذنه، والمالك إنسان قد يتبدل رأيه. فإذا جاء فإذا جاء تبدل الرأي فيه تنتهي المشكله ويصح فعين النكته او عين الضابط الذي ذكره الامام رحمه الله عليه موجود في ما فيه فنعتاد هذا التقريب الثاني انا اعتقد أن كلا التقريبين غير صحيحا أما التقريب الأول وهو أنه نتعدى من المورد وهو نكاح العبد إلى موردنا وهو بيع الفضول لما لا يملكه هذا تعدي غير صحيح ذلك لوضوح أن نكاح العاب كان نكاحا له وينفذ حينما يقال أنه ينفذ ينفذ له إن صح أنه ينفذ وأن الإجازة تصححه. ينفذ له ليس ينفذ للمجيز في حين أن بيع الفضولي لو نفذ وأثرت الإجازة سينفذ للمجيز مو ينفذ إلى للفضولي ما ينفذ إلى يوم القيامة ان كان ينفذ بسبب الاجازه المتاخره ينفذ للمالك اما في نكاح العبد ان كان ينفذ بسبب الاجازه المتاخره ينفذ لنفس العبد واحتمال الفرق بين الامرين لا محاله وارد لعل نفوده لنفس العبد نكاح اوقعه العبد وينفذ لنفس العقد قل حينما فعل ما كان نافذا لأن المولى لم يأذن له لكنه حينما ينفذ ينفذ لنفس العقد قد يكون هذا يتو لا يلزم من ذلك أن بيع الفضولي الذي لو نفذ لا ينفذ الفضولي وإنما ينفذ للمجيز أن نقول هنا نتعدى من ذاك إلى هذا وكيف نتعدى فليكن فليكن إن كان العبد نفسه هذا ينفذ لصاحب العقد صاحب العقد ليس هو مجرى العقد هناك كان صاحب العقد هو مجرى العقد احتمال الفرق ورد انه هناك الذي اجرى, أجرى العقد هنا في الفضولي من هو صاحب العقد المالك المالك ليس صاحب العقد انما يريد ان يصيب صاحب العقد بالاجازه المالك كشكل الفضولي اجرى العقد لكنه سوف لن ينفذ له إلى يوم القيامة المالك قد ينفذ له بالإجازة. بالإجازة في طول الإجازة ي... سيكون صاحب العقد قبل الإجازة ليس صاحب العقد أما في باب نكاح صاحب العقد هو ال... هو العبد قول لم يكن عقده صحيحا عند ذاك الوقت صح لكن صاحب النكاح هو العقد والإجازة هم تريد أن تصحف العقد لنفس صاحب العقد وهو العقد خب احتمال الفرق وارد بينهما كيف نستطيع أن نقيس هذا على ذاك؟ نعم إذا أردت أن تتعدى تد... ت... لعل العرف يوافق على التعدي في الموارد المشابهة مثلا من جملة المعارض المشابهة لو ان العبد ما باع ما يملكه بناء على ان العبد يملك باع ما يملكه هذا رح يكون مورد مشابه يعني العقد لنفسه والاجازه ايضا تصحح ذلك لنفسه المولى حينما يجيس يقول ما يخالف بعط مالك, مالك هنيئن لك اخذ ثمنه وقل العقد لنفسه والاجازة تصحح لنفسه خب قلنا تعد مورد النص كان هو النكاح نتعدى الى البيع ما يخبر او مثلا هذا المثال الذي يقوله السيد الخوي رحمه الله تزوجت ببنت أخي زوجتي أو ببنت أخت زوجتي فالعقد لي والإجازة لو أن زوجتي أجازات تصح لي لي تصح لزوجتي إنما تصح لي فهذا مشابه هم تتعدون إلى هالموارد تتعدون بولوا أن العرس لا يحتمل للفعل أما التعدي إلى مورد يكون مباينا تماما في المشابهة وهو هذا أن الفضول باع فسهو بأي نية باع ما يخص نفعله الفضول باع لنفسه أصلا كان غاصبا فباع لنفسه أو لا باعه لي من دون إذني الفضولي باق والإجازة تريد أن تصحح هذا لي مول الذي باق هذا يختلف تماما عن ذلك كيف لا نحتمل الفرق يحتمل الفرق وارد يقينا وبالتالي لا يصح عندي فالتقريب الأول غير صحيح عندي نأتي الى التقريب الثاني التقريب الثاني التقريب الثاني يقال خب هذا لا بأس به. هذا اتمسك العموم اللب بعد نريد نتعدى من من ذاك المورد الى موردنا حتى تقول احتمال الفرق وارد إنما نأخذ بالنقطة التي شرحها الإمام صلى الله عليه وسلم. وهي أنه ما أصى هناك قال ما أصى الله وإنما أصى سيده هناهم ما أصى الله وإنما أصى مالك ليس سيده أصى مالك و... والمالك إنسان يمكن أن يتبدل رأيه النقطة هذه لا قلوب كيف نتعدى من السيد إلى من السيد إلى مالك المال لا هذا الإشكال أمور كيف نتعدى من السيد إلى مالك المال السيد مالك العبد هنا مالك المال خو العبد ما كان بايع ملك موله إنما كان ناكح لنفسه لا هذا الإشكال لم لا يرد طبعا لأننا صح هناك فرق بين هذا المورد وذلك المورد لكن الامام يبين اخذ روح العلة نص التعبير روح العلة هذا ان السيد يمكن ان يتبدل رأيه بينما الله لا يمكن ان يتبدل رأيه المالك يمكن ان يتبدل رأيه بينما الله لا يثبت الرأي فالعموم العله شامل فنقول نعم لو كان الفضولي باع خمرا انا كان الي حق الاختصاص في الخمر باعه خذاك عصى الله والله لا يثبت الرأي بيع الخمر باطل ولا يصح لكنه ما باع خمر انما ضاع عينا محترمة قابلة للبيع لكنه عصاني أنا المالك وأنا يتبدل رأي فحينما يتبدل الرأي الصحيح يكون صحيح هذا تقريب الاستفادة من عموم العلم إلا أن هذا التقريب أيضا يحمل مغالطه ولا يكون صحيح وذلك لأننا نسأل ونقول هل أنتم تريدون أن تصحح البيعة وتنفذوه بعموم العلة بشأن الفضول أو تريدون أن تصح البيعة وتنفذوه بشأن المالك ايهما المالك إن كنتم تريدون أن تصح البيعة بشأن الفضولي فنحن نعلم أن البيع سوف لن يصح بشأن الفضولي إلى أبد الأبد الفضولي منه بشأن الفضولي ما يصح يعني ينفذ للفضولي وما ينفذ للفضولي إلى يوم القيامة وان كنتم تريدون أن تصحح البيعة بشأن المالك وهو أنا فالتعليل لم يشملني التعليل يقول ما أصى الله وإنما أصى سيداه أنا شو؟ أنا أصنع ما بايع أنا, أنا ما أصيت الله وإنما أصيت أو قل ما أصى الله وإنما أصى مالكة مثلا نريد أن نتعدى من السيداهين المالك. ما أصى الله وإنما أصى مالكة من وأنا؟ أنا أصلاً ما بايع. أنا أدب الإجازة وفي طول الإجازة أريد أن أكون بايعا فأنا متى ما عصيت الله إنما عصيت المالك. العلّة بشأني ليست صادقة. العلّة بشأن الفضول صادق. ما عصى الله إنما عصى المالك صح. العلّة بشأن الفضول صادق. لكن احتمال النفوذ للفضول ما موجود الى ابد الابد لا ينفذ الفضول فلا يتن... بالنسبه لي ممكن ان ي... ينفذ انا المالك محتمل ان ينفذ لكن العل بشأني ليس صادق ما عصى الله انما عصى المالك أنا... أنا... وانا المالك أنا المالك ولا بعت إنما في طول الإجازة أريد ان أكون باق فالتعليل ما ينطبق عليه فكيف نطبق كيف نتعدى بعموم العلة إلى ما نحن فيه فهذا أيضا باطلون خب تبقى نقطة واحدة هذه بحاجة إلى يعني ينبغي الوقوف دون هذه النقطة. وتلك النقطة هي أننا حتى الآن حتى ساعتنا هذه خسرنا الرواية ما عصى الله وإنما عصى سيده بمعنى أنه ما عصى الأحكام الأولية لله لم يعقد على محارم ولم يعقد على ذات بعل ولم يعقد على ذات قدة إنما عقد على امراه حره لا محرم لا ذات بعل هكذا فرشبنا وفسرنا لا يص... فسرنا أن إجازة المولى تصفح فسرنا بمعنى أنه قبل الإجازة العقد كان باطلا النكاح كان باطلا والإجازة صفح حتى الآن مشينا على هذا التفسير الآن فلنعد النظر في هذا التفسير هل هذا التفسير صحيح؟ ألا يمكن أن نطرح تفسيرا ثانيا؟ والتفسير الثاني ما يلي التفسير الثاني يقول ما أصى الله وإنما أصى سيده يعني بكل لا الوجوه ما يكون لا بالعنوان هو ولا بالعنوان هذا ما هو حتى بسبب هذا المكان ويحرم ويحرم عليه أن يخالف هو ان حتى هالمعصي المكان هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هذا الذين يقول أنهم لا يجوز إلا بإجازة الماضي بإجازة عفوا لا يجوز إلا بإجازة المولا معناه أن المولا من حقه أن يفرق بينهما من حقه أن يفسخ النكاح ولا ينفذ نفودا نهائيا إلا بموافقة المولا بإجازة المولا يعني إذا أمضى بعد ذلك ما لها قيفسخ ما لم يمضي من حقه أن يفسخ النكاح صحيح رغم أنه بغير إذن المولى لكنه من حق المولى أن يفسخ النكاح فإذا فسخ انفسخ وإذا من فسخ وإذا لا أمضى بعد ذلك خرج من يده ها؟ لأن السكوت وير للعرب وخب الم أمضى أمضى ولو أمضى أن سكوتين لأن السكوت وير دل... على أمضائه. إذا أمضى بعد ما لحق يفسخ. إذا لا قبل ما يمضي من حقه يعني يفسخ. إن فسرنا الرواية بهذا التفسير. تصبح الروايه اجنبيه عن بحثنا تماما لانه هذا ما معنى اصلا ليست القضية قضيه ان النكاح صح باجازه المولى حتى نتعدى او, أو, أو بعموم التعليل نتعدى بالتعدي العرفي او بسبب عموم التعليل نتعدى إلى بيع الفرنولي لا هذا كان صحيحا من أول الأمر منذ البدء. إنما من حق المولى كان أن يفسخ قال الشيء العلاقة أصلا بمسألة خب بيع الفضولي من أول الأمر خب لأمنكم صحيح بيع الفضولي يراد تصحيحه بالإجازة مو انه كان صحيحا والمالك من حقه أن يفسخه ما كان شيء فيصبح أجنبيا عن ما نحن فيه تماما خب عجب التفسير الثاني صحح أو التفسير الأول توجد رواية هذه الرواية اتفاق تصحح التفسير الثاني الرواية ما يلي صحيح منصور ابن خاسم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 مجرد عقد يعني بلي مجرد عقد فتزوج مفهوم العرفي اللي يا فمان بعض تزوج بغير إذن مولاه عاصم لله قال عاصم لمولاه قلت حرام هو شوفوا هذا السؤال هم دليل حرام هو مجرد اجراء العقد هو واضح انو لي صحابي افضل باطل لو قال باطل هو نقول كان المقصود كان المقصود بالزواج العقد باطل هو لا ما يقول شيء يقول حرام هو قال ما قال الامام عليه الصلاه والسلام ما اسعم انه حرام ونوله أن لا يفعل إلا بإذن مولاه نوله نوله يعني ما يناسبه ما ينبغي له ينبغي له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه هذا يعني كفتكرها كرها لا خب إن كان هكذا. فإذا هذا الشاهدون على, على أن تفسيرنا الأول مثلا باطل لا بد أن هذا التفسير الثاني وإذا أخذنا بهذا التفسير الثاني اصلا الرواية أصبحت اجنبيه عن المقام تماما ها؟ مصدر الرواية بحسب طبعة آل البيت المجلد واحد وعشرين، باب ثلاثة وعشرين من نكاح العبيد بالإمام، الرواية الثانية، صفحة مية وثلاثة عشر. أي التفس الآن المفروض أن يقع البحث أنه أي التفسيرين الصح التفسير الأول أو التفسير الثاني هذا بعد ما أظن أن الفرصة فعلا تعطينا الإمكانيات أن نبحث النقطة بس النقطة مهمة يعني وإن كان علميًا سأنا نتيجة على كل النفتاحنا أنه ما نقدر نستفيد من هذا الطريق لإثبات لإثبات صحة الفضولي لأنه على كلا التفسيرين ما يستفاد من هذا سواء هذا أو ذاك فنتيجة عملية في بحثنا ما موجودة لكن أصل المطلب مهم وإلى أثر عملي أنه هل نكاحه صحيح ومن حق المولى أن يفسخ أو ليس نكاحه صحيح المسألة مهمة علميا وليس فقط علمي وإنما لأثر عملي فهذا ما نبحثه إن شاء الله يوم السبت اليوم أربعام ما نبحثه إن شاء الله يوم السبت